لقد حق القول على أثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذطان فهم مضمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وَأَسِرُّوا عَلَيْهِمْ أَنذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ خَشْيَةَ الرَّحْمَنِ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاد وطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء في مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلككم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي صطعني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلها أي بِنَّ الرَّحْمَنِ بِضَرٍّ لَّا تُغْنِي عَنِّي لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ <تصفيق> إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَلٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ أَلَيْسَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بما غفر لي ربي وجعلني من المقامين وما أنزلنا على طومنه بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا مذلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول للا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدى ضروون وآيت لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أَفَلَا يَشْكُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّ مَا نِعْمَةٌ بِتُلَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَأَيَّتُهُمُ الْلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُضْلِمُونَ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلكين يسبحون <تصفيق> وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من نثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا خريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة لنا ومتاعا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 فأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توفية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا هذا القلم مرسل ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس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 وتكلمنا أيديهم وتشهد عرجله بما كانوا يكسبون ولو نشأ لقمة لا على أعينهم فاستبق الصيغة فاستبق الصيغة فأن يبصرون ولو نشأ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 فَالقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ خَلَقَنَا لَهُمْ إِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمَ فَهُمْ لَهَا فَهُمْ لَهَا مَا لَكُونُ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا عَصُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَمَشَايَلْ بُأْفَلَا يَشْكُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ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 الشجر الأخضر نار فإذا أنتم فإذا أنتم منه تقدون أَوَلَيْسَ اللَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ إِن